بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس فورا وإذا النجوم كدرا وإذا الجبال سزيرا وإذا العشار طلت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 وما هو بقول شيطان رجيب فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم